الاسبيجرال ميكروسكوب. الاسبيجرال ميكروسكوب بيوريك الصورة دي. اهو بقى لا اقولك عليه ايه؟ هكساجونة مش نعلم يقولك دي اهو. ده المنظر الصحيح او منظر السريح ده اندوسيليا مسريح. كميزة واضعة في الاسبيجرال ميكروسكوب انه مش بيعجز الاندوسيليا السيد باسه؟ يعني انتواب تقدم ده. بجرام يوريك شكله؟ ليه؟ طيب كان ما يفرق معك. اهو. دي انا الخلايا هنا انتوا كبير. خلايا كبيره خليه هنا كده كبير وازاي عادي اعرف ان الحته دي كم فيها ايه الضفره والخلايا كبرت عشان تغطي الدفره صح كلام يا هي دي بقى في, في الاستيكرا ميكروسكوب انه بيعد النمبر مش بس النمبر وكمان الشكل. معك يبني. عنك. بره عنك. بره. ايه الشكل الشكل الاندوثيليال تفتك عليك يا ابني اه لو لقينا الاندوثيليال في كبيرة كان فيه ايه مكانها الدفره برافو عليك بس ركز معايا الا الاندوثيليال بيعمل البكتيريا غير مناسبة، غوريلا، هي هاي بلسة، إنو تجي على كون، من أبى نوند، من أنتو بيجيت اسمه؟ نقدر، مايقولوا كل اللي إحنا وناوعنا في المستقبل. ماشي، عاجل البكتيريا، ولا في عشرين كلاس؟ ها البكتيريا تدبلس كويس، كلاس هاي سخنوا، عشرين مايبر، على الريجينيشن، تطلع جدا بيتكون من كم طبعاً؟ ثلاثة طرقات، المومز المبرين اللي ده؟ لو تقطع يلحم بفايروز لا لو تقطع. مش هيوضل بفايروز بس هيحفل. مهياري الكورديال كريمة. خلاص ماشي جماعة تقصد اجلاب الاساسي انه احنا عددتنا. خضل مين مدرسة خضل مين. يجب ان احنا السراط. خضل اى باس نصرور ما. نعنا ممكن نخضي نصرور ما والله. بس. اه اه إن شاء الله العالم المنظر إذا أتكره حولاً تبقى عوضة الله بقى نوم الزربة ساعة 9 عشر أخيرت النوم أمش عادي ضيق أوي لأي أجل بقى نوم عادل الزفر إن شاء الله في المعادل ساعة 9 عشر ليس 10 عشر ورحمة شاء الله بقى نوم عائشي مرضة ليه؟ بقى نوم عمضة عبخيزة الزفر حول؟ دارة عمضة عبخيزة مرحباً مرحباً طيب إذا سمحتوا في النوع قدونا حصة كايقة غير مذكرة تعالوا بقضاء الاستروف الاستروف انا قولنا قلنا السكنة اشكلا بتاع قراءة بلاف 50 60 في المية من هذا السكنة يعني الاستروف يسموها السبستانشاب بروفر يعني الأجاس هي, هي المية السكنة بزاكورية ما هذا الكورنيه إز؟ تروح في الماء. في الماء عند الكورنيه السكر خلي معايا إز. تروح. ترى الصورة يتكوّن من. يتكوّن من اللي من الكولاجين بوند بوند أو بوند. متين، متين وخمسين لام اللي من بوند. عادي إذا على لام اللي والكولاجين بوند، دي مرصوصة ازاي؟ بس لو دي كده صار لي، ترى <وصفيق> نر في السودان سبع فرعين. والطباعات بتاع كل لجنة دي كل الطباعات مقصودة كذا كده, كده يعني علاقةها <وصفيق> <الطبعة وصفيق> <والطبعة زي وصفيق> <زي الطبعة طولعيو> إللي تدل. والطبع والطبع الأولي والطبع الأولي. الطباعات دي علاقةها إللي كورنيال تدل. واحد. بعدين تودا كورنيال تدل. الأول ثاني حاجة علاقة كده. اللي تحتها كده. طب اللي كده الطبقات عاملين ايه مع بعض على ايه زاويه كويس الطبقات علاقتها في بعض بين بينديكولر وايه اذر يبقى الباندلز دي علاقتها ايه بالسترس كله ماله طب الطبقات علاقتها ايه ببعضيها لا لا ارتباطها ببعضها بينديكولر اتش السبس دي دي انا طه ربنا حاطط فيها ماده عجيبه بصوا تعليه طرنيه ده ماده اللي وراها من تحت ده ليه زي ما في ايه الله ربنا حاطط فيها ماده اسمها نيوكو بولارايز او جراوند تاب طب اشمعنى ده الضوء يا لا الماده اللي لها نفس معامل انكسار الكلازنبوظ يعني الضوء لما يجي يخبط على القرانيه الضوء لما يجي يخبط القرانيه دي مش هيتعامل معاها لانها ايه فانبص معامل الانكسار هنا زي هنا زي هنا زي, زي, زي كل حته يبقى الضوء يتعامل مع القرانيه مش على النفث الصايف على انها ايه فانبص هنا فانبص هنا وان لين يبقى ربنا حاطط في النص هنا ميوكو بولي سكاريد شماله نيوكو بوليسة درائب. لو نفس معامل الانكسار بتاعه بكل جنبوت. هشك ده الضوء هيمين او يتعامل معها لانها وان ايه وان لنسل انا اشتادي ايه شوى بده كانت ضوء يجبط الفايبر ده ايه روح كده دي هو الفايبر ده ايه روح كده. كانت الضوء ايه يتشفر خلاص يبقى سبحان الله في ايه ده الان بتوين الفايبر او الفايبر دي تسبح في ايه ايه اللي ما بينها يوقعوا بقولي انتا قرأي اشمعنا باية اشمعنا بيكو بيكو بيكو عشان نفس معامل الانكساس مهمة دي يا جماعة كتابة المنزل دي شكلات السنتر زي البلتري بتاع. في السنتر الفايبرز ما لهم من بعض ومضغوطين قوي. يا جماعة في السنتر. في السنتر الفايبرز regular and the bigs compressed مضغوطين ارعيه كلما نرشد ايه ايه البلتري شقول لأحسن عليهم إيه بيس بحث بعيره هنا بس ضخم إيه اللي بس اسمه ليمس بس أو لاتريني نرقة في السينتر الفايبر مترشح خلاص روليجو ومرصوصين كورا إيش فايبر مرصوصين كورا كل ما نروح نحنا بالف كل ما الفايبر تجيب بعض هيكو هنا ليمس بس أو لاتريني في ليمس بس دي تي تو باي فوستن إيه اللي إيه؟ اللي بالآذرة فيه 2 types of اسمها fixed أو كورنيا الكوربات إذا لو ما تي واحدة fixed يبقى الثانية مش fixed الثانية اسمها wondering macrophytes يبقى الثريفري أو كورنيا بيتركز جدا كميات الثل اللي اسمها إيه وإيه؟ كيراتو keratocytes اند وان داينج ماكروفايت تعال ناخد وظيفه الخلايا نبصوا يا جماعة. لو جينا كورنيا الابضر كوريا الابضر دي نفسك تحط فيها ايه فايبروس <تكتبتك> نفسك تجيب لها فايبروس بس وتحطها عشان تعمل فايبروز وقيلي مين بيساعد الموضوع ده لا ليه بكتب دي هي الخلية المفروض انها برانشنج كده سالب كيراتوسايت دي اتحولت لايه فايبروز والرموز دي هتعملك يبقى ما هي وظيفة الفيكس الكيراتروفايت تقدر تتحول الى فالقلاف امتساعد الهين نجيب الفيكس الكيراتروفايت او الكورنيال كورباطل مهمة عشان تعمل ايه؟ تتساعد في الايه؟ في الهيه لايه كان بيه ترانسفورد الاندوم؟ طيب الوقلاف الخليجة التانية اسمها واندرينج ماكروفلايج دي مهمة عشان حاجة تانية بقى فشان الهيني لو تينا انفلانيشن في الخلايا الكوربس الخليجة ده هي تطل nelle landscape Fiende growing up voi all compte in which i don't get into 1970 وترغ term and if you believe you don't govern Lock it Alfie What swank فبتكتب كرياتوسايت بتاعك جميل ووان باي ديفيرجن في في حالات ايه ماشي يا جماعه هو ده الصورت فكس الكرياتوسايت ده الصورت الوحيد للسايكروبوت يعني لو عندي كريه اكثر وعايز الحجمه السايكروبوت ساعات اروح كل الكرياتوسايت اللي عندي ولسه محتاج اكثر مين المينتور في صورت تاني للسايكروبوت اهم من الفكس الكرياتوسايت يا جماعه الدم الايه؟ الليمبل ايه؟ بكتب كده اني بيه على كم؟ sources of fibroblasts inside the cornea قولهم انت بقى عشان تعمل هيريجور باكورنية source of fibroblasts مين والنين؟ الليمبل بلاكس الاكتب كده 5 والاهم منين؟ ليمبل من الليمبل بلاكس خلاص؟ بيجي نراجع للسرومة كان 5؟ كان طيب ولكن كنت جالس طيب. ترى سيد، أنا بدوه يصير. في النص. ليش يقولي في السنتر؟ ما تروفيه في البرينج ريفي. إدبيش واللي يسبرس السيفان وأيمن الخلايا واحدة فكسد واحدة فكت بتساعد الهيلاك واحدة واندرنج اللي. ما شاء الله. إللي هاه أوكيه لا لا لا لا لا إيه لا دي إزاي جمس إل دي لا خليني ضبط معين لا إضبط المعين بس إن شاء